بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون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 قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا 114. عليهم حجارة من طين 115. عند ربك للمسرفين 116. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 124. كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 126. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون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 فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي